كتوب 2. 43. ثلاثة وأربعون. ثلاثة وأربعون. <الحيوانات بحتيسند> في حديقة الحيوان. في حديقة الحيوان. حيوانات <تصفيق> بحشس أردا. تلك هي. الحيوان؟ هل هي حديقة الحيوان؟ زرع فارع هنالك الزرافات. هنالك الزرافات. أين الدبابة؟ أين الدبابة؟ في اللار نردا. أين الفيالة؟ أين الفيلة؟ يلانر، نرده؟ أين الحيات؟ أين الحيات؟ أصلاً، نرده؟ أين الأسود؟ أين الأسود؟ فوتوراف مكنام بار معي كاميرات صور معي كاميرا صور فيم كاميرام دا معي كاميرا فيديو. معي كاميرا فيديو. بيل نلدا. أين توجد بطارية؟ أين توجد بطارية؟ Penguins أين طيور البطريق؟ أين طيور البطريق؟ كنغرور. نرده. أين الكنغر؟ أين الكنغر؟ عرّجدان. نرده. أين وحيد القرن؟ أين وحيد القرن؟ туالت. نرده. أين توجد دورة مياه حمام؟ أين توجد دورة المياه؟ Orada bir kafe var. هناك مقهى. هناك مقهى. Orada bir restoran var. Orada bir restoran var. Orada bir kafe var. Orada bir restoran var. Orada bir kafe var. Orada bir أين الغريلات والحمور الوحشية؟ أين الغريلات والحمور النمور والتماسيح؟ أين النمور والتماسيح؟